أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافذة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى قات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر مزقوم زقوم فمالئون منها البطون فشاربون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 لا يمسه إلا المطهرون تازيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذ تظرون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تبصرون